اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وآصحبه أجمعين رب صدري لي صدري ويسر أمري وحد الأقتنم من يقلا القبي اللهم اجعل نياتنا واقوالنا وافعالنا واعمالنا قادسه لمجلك الكريم آمین آل برحمة يا ارحم الراحمين خیال المسلمان و خشکالیانی و خمدلکان و مثرات نعیزه من دنیا و مسیبیه آفرید خرابه جمعی عزیزی که تربیعایی دان دلعي کرده دادیان فراس خیل وقت عزمتی دعاي جمع خبول هر مسلمانی دو مسلمان که خش حال دار عزیزی که و مسلمان اللي كان في اليمن دي مناو محرومين خوا بخاطر عزمته دي، فاعتقاد مناو السارق بمسلمان كان دنيا قشحاو كا، وهاي مسلمان خوا يهاجر تورانجو مسؤولياس مشكلات لايت منفرخليته، وجزاتن بتهم لجيو قتامو تسيبنا بلوا جمت شاء الله لو على أي منكسي لينو ناقذ متكبنا براو، بله هالكسي أقدر بدمي خاليا وترنيك بات براو مطلع الجمت دارش بقى على راجيب، نو اتجيش که حمید، خادم مزیت ارشاد زحمت فراچيشي و نظافت مسجد او تميزكند مسجد امام دي فدیم مسجد هر شما اجنا قرارند زاتان با تو و کن ان شاء الله بو غان صدق اپای قبول بسم الله الرحمن الرحیم ویل للمطففين الذين اذا كسرو الناس يستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَزَنُوهُمْ أو يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَرْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ الْنَاسُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار إنكم قد وليتم أمراً هلكت فيه الأمم السالقة المكيال والميزان رواه البيحقي عزيزة مسألة كبيرة جدا خمتانا، مسائلة كبيرة عظيمة، مسألة كبيرة جريمة، مسألة كبيرة مهمة كمسألة اجتماعية. هي ما بعنوان إنسان الله واخذ ما إنك بياك أشي لاجتماع زنيكين خاه ناخه. لاجتماع البشرية دع دستات فيشته، معاملة وخلد وفروش فيشته، وبإرادته الحوادجار إنسان مجبر لا مكيا ولا ميزان استفادكاد. ترازوم وميزان يكيد لمهمترين مسائلك اخوائي على القران بحثي أكاد بخاطر او امرئ إن شاء الله لمورد اريد تراجو وكثيركوا تراجو هذا دسيانو كثيركوا كايما نهاردو دسيانو كثيركوا مشغول بمعامله خوش یان خۆیان خویان بیچاره نتن خوش یان گوی تم فروشی نتن خوش حرام نپون حرام نان در فاردینالکانیان چه بیچاره بی هل ام دنیا و بذبختی لا رج قیامت بنسب انسان او بخوام خاطر عزمتی بلاگم بار هاي بار عزيزة او الله عليه وسلم كالسننة المذيابة سننف حسنها في تكرار فينو اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن سواك خوايا بحلالت كفاية منك نجات من با دولة من من كرو. حلال تبدأ تجيب توفيق من حلال خلني ولا حرام نجات من بوه أما رسول الله أم دعاءكات، أمن الصيده ما نقادفروا الدقار أم, أم دعاءك فير من أكاد بو من مهموي لقمة قوائين بو من مهموي رست قوائين أبو المال بو من مهموي تراجعيك واهل دسمانه خروج كيت البرو، وقت ميزان عرض الله بالقرار أبي، وقت حلازوي محش بالقرار أبي، الله وعديدا، لو ترادوا نزق الله اشتبانية اشتباه ميا، دايما يمشي إلى الدنيا كارك عند ترادو منا، لذا بستدمانا، لبيع معامل مانا خيانة نوى، غبنك فاحش نوى، كلاوب دالي نوى، ما دم نى لجو ممكى تقارو، فعلا ما صلى الله عليه وسلم، اللهم اكفني بحلالك عن حرامي. خخوایاکیفاەتکە، خوە دجاتم بە، خویا کۆمەم کە لە حلاڵت استپادەکەموە دووچار حرام خۆلی نهوم خوە بەفز لە خود غیم کەرا و دەوڵە منم کەرە و، خوە دڵمەندڵ من و کرە و، خوە توپێت من بە، ئەم چواروژی دنیا ئەم چن سەباح قەلیلی دنیا شتان فەریدمان نەوە حرام بخۆین دووچار بێچارگی بووین بچو لەماڵە عەزیزەکانی. بلا دين يكلم قلال من بجول تكتر أدواء تبات من هز سورة الرحمن توا يكل يكيل السورة الزريفة قرآن, قرآن نورا بركته هدايته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان واقيم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان سبحان الله العظيم الله رب الكائنات بقبدره الغالب أخوي آسماني بلزو في بيسو. اسماني بلزوكي يسو اسماني بلزلي ديو خلقي كذيا وميزاني دانيارا يعني خول بميزانك اشرخي زوي بميزانك اشرخي مان بميزانك اشرخي حكي بميزانك بتلويك ما الله دانييا استنكافيا النيا تمرديا النيا خداري ناكن غرونا خجال مقابل لسؤول الله ميزانك ينرعى يبأك أو عنا دواء الله إذن داعك لو عنا زيخ ويانا تجاوزناك ألا تضغوا في الميزان الله أفرمونا ميزانا تغيانتها النبي خيانتنك لترادوا خيانتنك لبأيمانا خيانتنك لحق إنسانك ومحلوقات الله وأقيم الوزن بالقس ولا تفسر الميزان إقامة وزن تنبوي فراسته باتول بداد، و داته کن اسد ب resolezه کن اگر رحمت هنگ لکان اسد رسک هانشت و برزق و بPERه امن مخصِوثا فاقوم سمکن مخصوصا فاولا مزیز سسلا از برابسس البااء هي الان احنابه به سورای مطبقه با لاشان فاورون بار SAN ieriه متبقه همه ای به ایشه لا تلادوها خيانة أكاد أي واي بحالي أو مسلمان ولا تلادوها خيانة أكاد أي واي بحالي أو مسلمان لا أخوي لا حد بەدبختیا وقتی آخرالعباد ل لبی حد قایبت وقتی آخرالعباد خلیق حرام تیرد اومال خیان وحی مشتری که آتش تنادو کان کی اگر آو فشی هال کدوی وزن الله ترابی قديم امرو تراب الله دا رجيته بلو بحدي فشيمان أبي تولو لو ان بينه وبينها امدا بعيدا ايجي خوزياء مهنا هواكر نوما لبرشاوم ناما خوزياء او ننم دولو اكرتو كهالنما دي ولتا ايج شون اقليه انسان ما تاني لدى, لدى سمار بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمتقبين واي محال او كثوام مخففه شايك لجهنم دانيال او كثوام مخففه خوا شر وغضب وحسد خيدانيارا او كثوام متففه كي متفف كالذين اذا قالوا على الناس يستوفون وخي اتششتيك اسينن باب هيمانا ياب وزن استفاي حق فيان ينهاز حققتي طيبه تكميل سيني و في قرارك كيما فلانش بسيني مقدارك الكيلو كيش بداتل ساعهات لفروش عندك بسيني و كانواهم يخسرون وقت اختي حيت وزن قرارك بالقرار كات و اختي كيما نقرارك بالقرار كات وعداني خلي بكرا و نتسلم اشتريكي اي بحال او انسانه اي بيش او انسان و وعد ثاني خلي والله ما بي ای شی انسان بگیره اشی انسان زو چنگه اشی انسان به ذیبه او به چرا او به چرا و او به چرا و خریک ادم جورا خوی به چرا ات و این پر و نگارت بو خوی خشبی پر و نگارت بو خوی وقتی چتی اکی شی بو مجدم یا به وزن ویت یا به حیمانه ویت افرمون یخسرون پلاونت نتسر خوی حیمانه کزا یا ات ودنا کزا یا ات حمث لجی یکی حامي مثلاً ساغيرن تنع بالالله ساغير منا قابل خات لا لا ترى مشتريكه واداني شيء ني في دخرجا نزل روج تي تبروا يقاك الله رويلي احايبكارا ما غير ايمانك بمنو ما غير ايمانك بداك يا يوم الحشرن ما غير ايمانك بسحرات يا ماتن ما غير ايمانك بحسها ورسيك واوضاحتها ورسيك ما غير بمنو اخواتي خلق كي لا تقدر و نه ت تلی داە دا ش بۆ فرهم کا خوا دا مغز دای احساس احص درسی دی به اشتها بچی بۆ غذاغلیلوو غذاله بخوا با وسیلي قل لە نافو غذا بگته لزیک دایکتا الله رەکەزیک دایک بۆ من فراهم کرد وخت هاتی نه الله دسووری دا س دای من کاوی گوارا شرک ب في بركته مغزية وسيلة نجاة هو يبو من فلا أمكر ديشو الخوائم اللي برسياء اثنيتا وكنابع الله خواب خاطر عظيمة الجلائي أقل بكثي خلاوينيا سسر خوي أقل كثي خوي بيشار أكات لترازو خيانة أكات لبهي مانا خيانة أكات خوايا نجاتي بي لدام الشيطان لمكر الشيطان لكيد الشيطان خوايا نجاتي مع نجات بي ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون مفسرين فرمون الله رب الكائنات خليك تهديد اكات خليك توبيخ أكات خليك أجل سنة ألا يظن يظن أولئك أنهم مغرورون، مغر إيمانت ميزنا أويتو، مغر إيمانت ميخوادنا تكاتو، لم يستيها ولم يهزدي، درس ماني كير ما وقت هذه الدنيا لك تولي بزشتها أفهم الخوة وحيكي بحضرة آدم آدم كتو هذه الدنيا لباسك نوبي تيتبرز أي انسان هذه الدنيا لباسك نوبي تيتبرمان لغت هذه نبانة مكريخاتية خوة أقلي دابي مان خوة رسك دابي مان خوة تهواني كسبك دابي مان دي أو الله رسك ما نأغيني وش ما نبوي خوة قيامته قبله دادقاهي محشر لبيل قمانو نوينو ألا يظن أولئك أنهم العرثون ليوم عظيم جينيو اوينا في الناس بوروجك في درك هناك بوروجك في رخت هذناك خلينا الله حساب سلمان اكات يوم يقوم الناس لرب العالمين او رجوا انسان كان بين يدي الله لمقابل خالق اثنان زاويه واميسين الله حاسوا رسيمانك الله يحاسبنا حسابا يسير او حاسوا لمن اتان بقليه ابيك كان لصحيح بخاري ومسلم سيدي مخلوقات فالوزقار حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفل من وقت قيامة برفاء بي أسري كناها كان مان أسري حرام خوريك فناب الله أسري خيانة لتلاجوك بسورة على قدرتي شرف على أكاد على أكاد على أكاد أو نعلم أكاد سيكافاي على لعلق الشأن سابيا لعلق خجالتها لعلق خيانة بمخلوقات الله خيانة برسقك وابدت يودها واليبو مالتك أخوة، لا يمكن أن نعلم أخوة أولي بلائتمن فناغت لك أنت تشترك آيات أخوة أولي أفرمون هوشتن بكلاته هو وهو عن فتاكان لسولي إسراء آياتي وفنج وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقصطات المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا أي نسلمان كان وفاة بكيل أقرر ببتك قرر ببوني قرر بشتك أو حيمنيك تنحط في أكشن، خيانتك إن لم كيدا، وأنت ترجمت عن دنيا، أو قص رعايتك خيانتك إن تردد وك أنا باشبوتان، أنا عاقبتي خاشبوتان، أحسن تأويلا يعني عاقبتي أو كرب خيدرتي كخيانتي تانم كذا تردد وك إنسان خيانة نقد ولا سريعة عامة أي ثو فنجود و أوفر الليل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها خواج وراء فدم وفاك بكيد وفاك بميزان قس تان بويد عدل كان بويد دار كان بما لا يتعب ناتا تكليب اجتى جدر قتني نايتا تخاصب خرجا صداقة بخرج رزق ل الله جل كوي الله كرزق بوت أجينير فروج قال سيء قومك كات كأم قومك في غنبريك يا ناس شعيب أصحاب أيكا قوم من ين وقت شعيب هاد بناو قومك إخوة أن قومك فناب الله إيمان ينبع الله نيا سو رشعب وسو كأخواء غذبب وينهنان بها لقرآن أخواتي عزامنا وأواكبوا قوم شعيب هاتين يأي يوم الضلات كآقل لترف الله لآثمان وباليام رسل أم قوما هم زمان ناو الزلزلين أو أخوي دور الرجفة كلا القرآن هات يا زميلنا دشيب ويان هناع، هم زمان لكنار ماس صحيح، جبرائيل هواري كذا مليانة، مخلوقات علم الله خيرانيا من نمل قوم شعيبة كتله تراد واخيانة يا نكت، أواجه من خمتاناع، أقل من التي لك تراد واخيانتكات، أقل من التي لك خيانتكات، أقل من التي لك خيانتكات. هل لأن دنيا الله تقاسيا لأسنة هل لأن دنيا الله بدبحية نسيبا أكاذ خابقات العذاب الجلالي جلاد من تنبى وإلى من أخاه شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم مجيد سورة هود آية 84 لشريف هداي مفصل داستان قوم حز الشعيمان واغرنيتو شعيف فرميكهات وقوم مدين وقوم اصحاب ايكاء فالمو عباده الله بجبير هيج خوا واله معبود غير الله ودينيا لمكيالا لكيمانا ولا ثالوع وخيانا مكن من ابي وحاولت أناي سخاصة نعمل لي الله بنسيب تانبوه دعي أتدسم كعذابك سخيا للروشة يا متى بنسيب تانبوه لأخذ القرآن أفلمن وكتبه جاء الندى بق بحضر الشعيب وتيان أي شعيب بشودروا لمثل من معنا كوتايت أمثاله إيموجي كنايم الله رب الكائنات خشم البنسيب يعني كل زويله زه عديم بويع النار أتشتثنو آبلي لأتمنو من سيانا كيف جبرائيل جبريل، ناري جبريل صحيحي جبريل لتنين والدبو كيف كان بلاو كابتن بدلت واسرقون كيف كان بلاو جهنم حركتين أخوة بخاتر عظمت جلالة قلال من تنابي حديثك إيمان بيحقي أي قرنة أبو مان تلعى أول علاية معظم كل خمتنا فانوه يا محشر التجار كثيرا وكباو بذل شودا فانوه أي تاجر كان أي كثيرا وكسبكال تنهل ايكتريكواات حراجو هاله دثانو انكم قد وليتم امرا كاركتنس فيجالا لا ترى الله هلكت فيه الامم السابقه امتي <متشف> اللي جزتا امتي <متشف> اللي كوال قبل ابي بحادر امك هلاتمون شخص وكارا المكيال والميزان عزيز ذلكوا مكيال هاله دثانو عزيز ليكوا ميزان هاله دثانو عزيز ليكوا حراجو هاله دثانو هوشتنغو هو الشيطان ومكر الشيطان تاع هو سيسه شيطان الله رزق منو اجيني خوارس لو مان تحين كربي لا ترجوكا اي خيانتنا كين لا سنني ابن ما جاءها اتيا قوم شعيك الله بخاترك فلوشي عذابي بوينها نار تي پیغمبر فرعون صلى الله عليه وسلم لا خيانتك الله رب الكائنات هل دنيا لم دنيا عذابيا البؤليل لم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشده المؤونه وجور السلطان عليهم رواه ابن ماجا هي غضب النبي الله عليه وسلم هل ملتي لا ترا ذك خيانتكن لا فيمانك خيانتكن بيقين لترب الله وشك سالت سريانا الله درياي اثمان لثنيا اوثيت ناتا نهجني خيانتك نادعا من خج ويان تأمين كان وأخوائ جورس سلطانك حاكمك زال مسلت أكاد السجناء زندجيان لي تحاول أكاد لي عزيز كان فنابة الله أجل هذا خليق حرام قريب وين هو من فنابة توبكين كين جرينا الله دسكيشين لبنيه دسكيشين لوكلا تراذ واحد يعني ذبك ية الله رب الكائنات وخطي لناو دكانك بعنوان بلد وشوفتام شو مدرس ترفك أبوك حامي واقعا خلاو كير بعنوان عبدنا لايك الله بعنوان عبد روش الله وقت شو مدرس ترفو مُشترية كهاتناو هنا بع الله فيشت في ها وكل مشتريكه سنين في خستنا ودرت الرج نياي بنت رازو ديجيتاليكوه جاجنسكيني بنت أو درق رش أي بدابه حالة أي بدابه حالة أي هوار بحالي أو سومن وكارك أو أكاد أي هوار بحالي أو كسباويتي اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكارك أكاد. بيشار أو أكاد بيج هنا أمكارك أيكي أمي تبعتنا ووحتي فوتت كير هل بنت خذكت الوالد سكانه بيشنام في عند كركنة قصيرة وطأة كان لا يجي بعوف من شيء ومن جهد شوف الخيامات والتفروشين مجرد إيمان بع الله نية مجرد إيمان الله رجيناه مجرد أخواني يرني فرموه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو فلا بأى الله ما قلت إيمانة بأى الله علم كل خمتانا وقته لزق دائج من ما نجدونه نما نتاني هاوالكين نما الله رسك بو من هناج لزق دائج تأمين مانيكين يبدأ نسلولي بشكل أبوين خواي قلت وزني دات حجم لابيمان قدرة لابيمان شافي لابيمان ذك لاجمنا مخز لابيمان حتى دنيا الله نعمة كاملة سلمان خلا دا خواء فرمون جن الإنسان بو عبادة خالكة يا من رزق من الإنسان نجركا نمجرك تعامم تبعن الله كرزاقها الله كصاحب قدرة عظيمة ذات الله فلمن وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها هرج منديك لبع بن كل حكي وقرادي بيدوي الله ربك هاي ما تخلي تعین کردیا، او بيش لما حال ديا اخوايوره بو با الموجوديه بك ريس لم تني في بيجن شبي بيجن مو عجيبه سير اكاد جاي تشوي انسان اخوا وازانيه كد 50 غرام زياده لما يمكن بيصيري بخيط کردیا، وازاني 100 کردیا، وازاني خسم كيديا باخوا ختم بدبحتي خسم هل أنت يا أخوة تخافتين للمعنى يتروج القيامة بمعنى أخوة بخاتر عزبادي يقول لك من تنعبا سلوال السيد من مقتدار رحبر من نور البيد من دنسوز من كتكوان مرشد من وقاعد وفرته قافل سالة المعنى فالمي لا يدخل الجنة لحم النبت من سحت إمام تبراني وإمام أحمد وسائر المحدثين بل بزيت مختلف أجبرناه هل تكوا بحرام تغذية في الجوا بحرام رشتي كدوه حتى أنا يحمن بعشت كامنني ناشتنا وبعشت أو كسوة بدني بحرام تغذية في الجوا وفالمي صلى الله عليه وسلم لا يربو لحم من سحط إلا كانت النار أولى به هل بدليك و بوسيلة حرام تغذيك ريالا لروج قيامتا آقر جهنم او تشوريا او قوشتا أو فيك لبدن ما نأيجاد وآقر جهنم أيتا وليتا زوبي أكاد خطرة خطرة بين توبكين بين الله بين دعاءين نداءين هوارين يا الله الحرام نجات من ب يا الله حوار بنسيب من ك كا. عزيز يكان، برادين يا ك زانيش كمسلمان كم أجر زانيك وقتلة مسؤولي يا حتى بقدر بيجام زهد مال أبو مالينا أم زهد مال مال النجار كأم آجلي بد بحتمان النجار كأو تلاوة مسلمان كمسلمان من بحرام سن ياويل أقيامته أي كن آجلي ن دسی وجودی پیدا حکم اگر پایش من بدانه اگر من آواکان جوان کان بدانم باعکیان خیانت اکالت سر اجواء لمکیاله باخوا حسن لروج قیامت آوانش مسئول بیجنب بن باوک اما زهر مال بیو بخندو اشغال و پنج قلم ام ما نخپون میه خاطر عزمت جلالی لطایبین لا توبكن عن دين لا كثي لجواه لا جنب من كرامة خوارسكم من تأين كرديا خايرك لحالك ليك من بهرمن كفي الحرم من فرزه لا غير على إذ ما وش نوبتيك بين الله متانا يك مسجد فاروق أعظم الشارع زعورس كمدليك جورس نوبتيان في ربيعاتين بوك ومفاجز كو حتى نبتوا هكسي أتاني بوسع وبتوالفة أنكم كان خالد ليك من مش وسا أعزيزي لك رسح حلال كي يسد اسمان خواته وفيق مانباد كومان فقراكين كومان نياز من دركين فلأكسس عديد كان محتاج واقعاً هل كثير من أناس احتياجي هذا ما ضدنيا مؤوخا سكبه وسيلة أمال قيامتك ومن آبدان كي له نعم المال الصالح للرجل الصالح ماضيك واحد حلال فريج بهد هذه هذا إسلام ناجح هكذا نبي والبشرة اللي حلال بتسهت به لحلاج خرج بقلي فلكس محتاج هذا عزيز في الجوارك ولا من قريب جوان حافظ القرآن أم بز الجوارا باوكي فوتي كرياء زاهن بنداريش كولا بواتش چند سال زحمتی کشاد و سخافت قرآن چند درس دینی خوانده بده اسف و امور نیست ازدواج کرد تو سخافت گری پوشه و الله بالله مشهادات عدیدک موسا ک رفیق من او عدیدا حتی توانه و این مشتری بودم مثلا 30 سال اگر الله تنی تن وقتی کنیشتن آن شب را با الله نبلا رسوب بیگرد للزمين الزواج وجن كان للزمين ايجاد الشغل وجن كان للزمين خملبه مصمانيه كان مخمسان جوانير كان موفرهم بو عيد من حافظ كل قران مش افتخري بنتي بوه شني نفكر قران وحديثه واخواب خاطر عظمته جلالي توفيق بات مشكلات حركات اخواب خاطر عظمتي مشكلته ابو اسماعيل كان حركات علاج من توفيق بات لذي خمد فقراء بنيان منير خدمات هود الدين بالله من الشيطان